وقال له لجنودهم بما شهدتم علينا قالوا ان فقطن الله الذي ان فقط كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وَمَا كُنْتُمْ تَجْتَفِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ شَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَا كُنْتُمْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنٌّ 119. وإنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاشرين 110. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يشتعتبوا فما هم من المعتدين وَقَال يذّنا لهم قرنا اتزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق قال لهم القول في أمم قد قالت من قبلهم من الجن والإنس ان كانوا خاشرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وارغوا فيه لعلكم تغلبون فلنريقا الذين كفروا عذاباً شديداً ولندفين أَوْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ وَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ يُوعِدُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ خُلْدٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْشِ نَجْعَلُوا مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَشْفَلِينَ